بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاتق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسب إذا حسد